وهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة واحدة وهل يقضى الوتر إذا فت نعم روى أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن أن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس قال العلماء من صلى الوتر بعد صلاة العشاء ثم أراد أن يقوم الليل فليصل ما شاء ولكن لا يجوز له أن يوتر لأنه أوتر قبل ذلك ومن المعلوم أن الوتر يمكن أن يصلى في أي جزء من الليل بعد صلاة العشاء إلى طروع الفجر وإذا خشي الإنسان أن تفوته صلاة الوطر يستحب له أن يصليها في أول الليل وذلك لحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه، من ظن منكم ألا يستيقظ آخره أي الليل فليوتر أولا ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخرة فإن صلاة آخر الليل محضورة وهي أفضل ومعنى محضورة تحضرها الملائكة ولما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ابا بكر رضي الله عنه متى توتر قال توتر أول الليل بعد العتمة أي العشاء ولما سال عمر رضي الله عنه قال اوتروا في آخر الليل فقال صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة أي الحزم والحيطة وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة أي العزيمة على القيام في آخر الليل رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم هذا وإذا فاتت صلاة الوتر يمكن قضاؤها كما ذهب إليه جمهور العلماء وذلك لحديث رواه البيهقي وصححه الحاكم إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر وروى أبو داود قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره وإسناده صحيح ووقت القضاء مفتوح ليلا ونهارا عند الشافعي ومنعه أبو حنيفة في أوقات النهي عن الصلاة وقال مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما لم تصل الصبح